عنوان الحكم لأب الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران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 انسيت ان سرور المال احزان زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وارع سمعك امثالا أفصلها كما يفصل يا قوت ومرجان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان وان اساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجون نداك فإن الحر معوان واشدد يديك بحب لله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر ومن عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير من فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال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 أغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقا منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الاخوان يقلهم فجل إخوان هذا الدهر خوان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقه طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع ابان من استنام الى الاشرار نام وفي قميصه منه موصل وثعبان كريق البشر إن الحر همته صحيفه وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرنك حظ جره خرق فالقرق هدم ورفق المرء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إن فالروض يزدان بالأنوار فاغماتاً والحر بالفضل والإحسان يزدان صنح وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإلا لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء اعرا من وإن وان أوراق اوراق وافنان والناس اعوان من دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشاء به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها والوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ وَدِسْتَ وَافِيهِ إِسْرَارُ وَإعْلَانُ فَلِلتَّدَابِيرِ فُرْسَانٌ إِذَا رَكَضُوا فِيهَا أَبْرُ كَمَالِ الْحَرْبِ فُرْسَانٌ وَلِلْأُمُورِ مَوَاقِيتٌ مُقَدَّرَةٌ وَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ حَدٌّ وَمِيزَانُ فلا تكن عجلا في الامر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان وذو القناعه راض من معيشته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 ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا اخا الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ضمآن لا تحسبن سرورا دائما ابدا من سره زمن ساءته أزمان يا رافلا في الشباب الوحف منتشيا من كاسه هل اصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق خاضل فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف امعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر طنات الدين جبران خذها سوائر أنثال مهذبه فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصرها قريع الشعر حسان تم بحمد الله